ونزلتهم منازلهم وقربت كبارهم كبار السن والوجهة من مجلسك وخاطبتهم بالخطاب الجميل مثل بالكنيه يا أبا فلان أو يا عم فلان أو يا خال فلان وهكذا وصلت تقرأ عليهم بما يفهمونه تقرأ عليهم وتبين لهم بما يفهمون ستقوى الصلة بينك وبينهم هذا مجرب جربه أنا وغيري والشواهد عليه كثيرة